بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم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 ولقد تركناها آية فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر لا إله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه سورة عظيمة ذكر الله جل وعلا فيها احوال المكذبين للرسل وبدأها بحال المشركين الذين على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين فهي سوره عظيمه فيها عبره وعظه تذكره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بسوره قاف وبسوره اقتربت في صلاه العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى لما فيهما من العبر والعظات اقراهما بمناسبه اجتماع الناس هذا الاجتماع الكبير في يومين في صلاه العيد كان يقرأ صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين العظيمتين تذكيرا للناس فقوله سبحانه اقتربت الساعة أي قرب وقتها والساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة ويحصل عندها اهوال عظيمه قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تجهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فهو يوم مهول وقد أخفاه الله سبحانه وتعالى اخفى وقته عن عباده فلم يطلع عليه ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا حضلا عن غيره فهو من الأمور التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وكان المشركون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فيخبرهم أنه لا يدري عنها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وليس للناس مصلحة في بيان وقتها لو كان لهم مصلحة في ذلك لبينه الله جل وعلا استأثر سبحانه وتعالى بعلمها ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي أنا وأنت سواء لا نعلمها لأن الله حجب ذلك عن عباده استأثر به سبحانه وتعالى قال أخبرني عن اماراتها امارات الساعة ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستعد الناس ويعتبروا قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أي ينتظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغته فقد جاء أشراطها أي علاماتها أشراطها علاماتها الداله على قربها سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وفي هذه نطلع هذه السوره أخبر سبحانه وتعالى عن قربها فقال اقتربت الساعة اقترب وقت أو زمان حدوثها كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الساعة قريبة واماراتها كما قال الله جل وعلا فقد جاء اشراطها اول امارات الساعه بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو اخر الانبياء ولا يبعث بعده نبي الى ان تقوم الساعه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعث أنا والساعة هكذا وأشار باصبعيه السبابه والوسطى فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبه، يعني تأتي الساعة بعد والحشر بعده صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ومعنى هذا أن وقتها قريب بالنسبة لما مضى من الزمان فإذا قست ما بقي بما مضى تجد أن الباقي قليل اقتربت الساعة الباقي بالنسبة لعمر الدنيا القليل ما بقي إلا القليل من الدنيا وانشق القمر انشق القمر من علامات الساعه انشقاق القمر وقد حصل وانشق انشقاقا اي انفلق فلقتين ورآه اهل مكه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم فكانت فلقة منه على جبل أبي قبيس وفلقة فلقة الثانية على جبل قعيقعان المقابل له وهم ينظرون إلى ذلك لكنهم كذبوا بهذا ولم يصدقوا ان القمر سينشق فقالوا لعل ان محمدا سحر ابصارنا سحر ابصارنا فاسالوا القادمين من المسافرين اسالوهم اذا قدموا فكان كل من قدم اخبرهم انه راى القمر قد انشق فتبين بذلك كذبهم وأن انشقاق القمر حقيقة لا سحرا والرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء ليسوا سحرا وإنما هم أنبياء الله الصادقون المصدوقون ثم إن القمر ليس قريبا من البشر هو في السماوات في السماء الدنيا بعيد عن متناول البشر فكيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يسحرهم به وهو بعيد عنهم وانشق القمر انشق انشقاقا حقيقيا يقول ابن كثير رحمه الله قد تواترت الاخبار والاحاديث في هذا فلم يبق مجال للشك في وقوعه انشق القمر من المفسرين من يحاول ان يقول هذا عباره عن ظهور الحق تاويل يؤولون هذا عباره عن ظهور الحق وبيانه واندحار الباطل وهذا, شك وهذا الكلام باطل لأنه تأويل لما ذكر الله سبحانه وتعالى بالرأي والعقل فلا يلتفت إليه لا يلتفت إليه ثم قال جل وعلا وان يروا آية يروا أي كفار قريش مشركين يعرضوا لأنهم لا يريدون الحق والإنسان إذا كان لا يريد الحق فلن تستطيع أن لن تستطيع أن تؤثر عليه لأنه لا يريد الحق ويتبع هوى وهذا لا حيلة فيه. قال تعالى: وما تغني الآيات والنزور عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهم لا يستفيدون من العبر ولا من العضات ولا من الأدلة والبراهين، لأنهم لا يريدون الحق معاندون والمعاند لا حيلة فيه وإي رواية يعرضوا ويقولوا سحر يقولون إن انشقاق القمر إنما هو تخيل وسحر سحر به محمد أعيننا لأن هناك نوع من السحر التخييلي كالذي حصل من سحرة فرعون سحر أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فزعم هؤلاء أن انشقاق القمر من هذا النوع من السحر التخييلي الذي يسمى بالقمرة التي تسحر الأبصار وليس سحرا حقيقيا لأن السحر على قسمين سحر حقيقي وسحر تخيلي فهم صنفوا انشقاق القمر من السحر التخييلي وهكذا القلوب القاسية والقلوب التي لا تؤمن بآيات الله تفسر الأحداث بتفسيرات غريبة بعيدة عن العقول فيفسرون المعجزات بتفسيرات غريبة وأنها ليست بمعجزات ويفسرون الحوادث لانها لا تدل على على عذاب ولا على غضب من الله سبحانه وتعالى وانما هي امور طبيعيه كالذي تسمعون الان من بعض الصحفيين لما حدث الحدث العظيم الذي الزلزال الذي هاجت له البحار وهلك به امم يقولون هذا امر طبيعي واستغربوا بل انكروا على من وعظ الناس بمناسبه ذلك وقال هذا بسبب الذنوب والكفر والمعاصي انكروا عليه وجهلوه وهذه عاده هذه عاده مضطردة عند الذين قسط فلا تؤثر فيهم الآيات ويتمسون لها تفسيرا بعيدا وغريبا وإن يروا يعرض ويقول سحر فهذا قالوا هذا آية من آيات الله وهذا يدل على صدق رسول الله ومعجزة من المعجزات لا هذا سحر هذا سحر سحر مستمر أيضا ما هو سحر سهل سحر مستمر يعني قوي أو سحر مستمر يعني زائل يزول سيزول <تصفيق> فهم ما فسروه بأنه عقوبة من الله أو آية أو معجزة إنما فسروه في تفسير بارد لا يليق بعقل عاقل ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم استمروا على تكريبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر فيهم هذه الآية العظيمة لم تؤثر فيهم هذه الآية العظيمة بل استمروا على تكريبهم واتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الدليل والبرهان وينتفعوا من الآية وإنما اتبعوا أهواءهم ولم يبحثوا عن الحق فهم فسروا هذا الحدث انه سحر لأنه سحر مستمر أي قوي أو سحر زائل ولا يبقى سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم قال تعالى وكل أمر مستقر يعني لا يؤثر فيه تكذيب هؤلاء أو تشكيك هؤلاء الأمور ثابتة كما ارادها الله سبحانه وتعالى فأهل الضلال لا ينتفعون بالايات واهل الايمان ينتفعون بها هذا الذي استقر عليه امر الله جل وعلا ولا يغير ولا يبدل وكل امر مستقر اي لا تغيير فيه ولو شكك فيه ونازع فيه من نازع فإنه لا يتأثر بذلك وقد قال الله عز وعلا في الآية الأخرى لكل نبع مستقر وسوف تعلمون لكل نبع مستقر إذا جاء وقته ظهر وسوف تعلمون فلا يؤثر بهذا أو يغير من إرادة الله جل وعلا وتقديره لا يغير فيه آراء الناس وتشكيكات الناس حتى لو قالوا أن السحر ما يجعل المعجزة سحرا أبدا وإنما هذا يدل على سخافة عقولهم وسذاجة افكارهم وأما أهل الإيمان فإنهم لا يتأثرون بهذا ولا يقبلون هذا الكلام قال جل وعلا ولقد جاءهم من الانباء أي من الاخبار في ماضية والأمم الهالكة التي كذبت الرسل كذبت بالمعجزات والآيات التي معهم ما قصه الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا القرآن جاءهم من الانباء وشاهدوا ايضا باعينهم الاحداث التي تجري لكن كما قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولقد جاءهم من الانباء هذا تأكيد اللام لام القسم وقد للتحقيق بلغهم فعلنا بالامم المكذبه قبلهم ولكن لم يتعظوا ويحذروا ان يصيبهم مثل ما اصاب الامم قبلهم لان قلوبهم ميته لا تؤثر فيها المواعظ والأحداث ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر أي زاجر لمن له قلب مزدجر أصله مزتجر بالتاء ثم أبدلت التاء دالا وصار مزدجر ما فيه مزدجر أي موعظه وزاجر لمن لمن يتدبر بعقله يتدبر بعقله ما يبلغه من الأحداث ولكن مع هذا لم يزدجروا ما فيه مزدجر ثم قال جل وعلا حكمة بالغة حكمة من الله أن إصرارهم على الكفر والعناد هذا حكم من الله أن الله جل وعلا حرمهم من الهداية لأنهم لا يصلحون للهداية وليس موضعا للهداية والله جل وعلا حكيم عليم يضع الهداية في من يقبلها ويستحقها ويصرف عنها من لا يريدها ولا, ولا يستحقها هذه حكمة سبحانه وتعالى لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون هذه حكمة من الله جل وعلا حكمة بالغه حكمة عظيمة بارغة للعقول والأفهام لا يستريب فيها من في قلبه إيمان فالله جل وعلا لا يجري ما يجري في هذا الكون من إيمان وكفر وهدى وضلال وخير وشر إلا لحكمة إلا لحكمة بالغة فما تغني النذر ما تغني النذر أن النذر لا, لا تغني في هؤلاء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي شيء تغنيه وتفيده النذر جمع نذير من الحوادث والوقائع التي تنذر تنذر الناس من الأخطار أو النذر الرسل عليهم الصلاة والسلام فالنذر تشمل الرسل تشمل الأحداث والوقائع كلها نذر لمن ينتفع بها ويعتبر بها أما من لا ينتفع بها فإنها لا تغني لا تغني في حقه لأن الله عاقبه بطمس قلبه وعمى بصيرته فما تفيد فيه المواعظ ولا الزواجر ولا الانباء الصادقة عن الأمم السابقة ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أتولى عنهم تولى عنهم أي أعرض عنهم ولا يهمك شأنهم لانك قد بلغت لانك قد بلغت وأديت ما عليك فاعرض عنهم ولا تهتم بهم وكل امرهم الى الله كما قال جل وعلا خذ العفو واامر بالعرف واعرض عن المشركين وهذا الاعراض يوم ان كان صلى الله عليه وسلم في مكه في العهد المكي سوره مكيه كان مامورا بالاعراض مع الابلاغ والاملاء الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار له قوه حينئذ امره الله بالجهاد امره بجهاد الكفار أما في مكة فهو معمور بالإعراض والصفح والإمهال لأنه لا قدرة له على مصارعتهم ومجالدتهم هذا في العهد المكي ثم نسخ ذلك في العهد المدني حينما توفرت للمسلمين القوة والقدرة على الجهاد ثم قال جل وعلا مذكرا بما يحدث في المستقبل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء النكر وهذا عند البعث والداعي هو إشرافيل عليه السلام حينما ينفخ في الصور نفخة البعث ويدعو الأموات إلى أن يقوموا من قبورهم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعوة واحدة دعوة واحدة ما لا تكره ولا أحد تخلف ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون تجتمع اعضاءهم وشعورهم ولحومهم وعظامهم وجلودهم تجتمع وعروقهم كما خلقهم الله أول مرة ولقد جئتمون, لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة فتجتمع بإذن الله ويقومون من قبورهم ثم يدعوهم إسرافيل إلى السير إلى السير إلى المحشر من القبور وما يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر الجراد كما تشاهدونه إذا انتشر في الأرض واختلط فالناس يقولون مثل الجراد إذا, إذا بعثوا من قبورهم كأنهم جراد منتشر منتشر على وجه الأرض مهتعين إلى الداع وهو شرافيد الذي يدعوهم إلى السير إلى المحشر ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداف إلى ربهم ينسلون من الأجداف إلى ربهم وهي القبور الأجداف جمع جدر وهو القبر ينسلون إلى ربهم مطيعين إلى الداهي أي مسرعين إذا ما هم يمشون على هون أو يتلفتون أو يشرد أحد أو يتخلف أحد أبدا كأنهم إلى نصب يوفضون إلى نصب يعني علم العلم الذي يسير عليه الجند لا يتخلف منه أحد ولا يميل أحد مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عصر في ذاك اليوم يدركون ما فرطوا فيه وما ضيعوه في حياتهم الدنيا لكن لا ينفعهم التذكر لا ينفعهم التذكر حين ذاك أبداً لأنه فات وقت التذكر والاعتبار يقول الكافرون هذا يوم عسير كما قال الله جل وعلا فإذا نقر في فذلك فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقال جل وعلا وكان يوما على الكافرين عسير ومفهومه أنه سهل على المؤمنين ان المؤمنين يكون هذا اليوم سهلا عليهم انما عسره ومشقته على الكافرين والعياذ بالله الذين لم يحسبوا له حسابه اما المؤمنون فهم حسبوا له حسابه استعدوا له وآمنوا به فسهل عليهم في الآخرة يقول الكافرون هذا يوم عشر ثم ذكرهم بالامم السابقة التي كذبت رسلها فقال كذبت قبلهم أي قبل قومك يا محمد كذبت قبلهم قوم نوح قوم نوح ونوح هو اول الرسل الى اهل الارض لما حدث الشرك لما حدث الشرك في الارض بعباده في الصالحين والغلو في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بعث الله نبيه نوح عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى عباده الله وترك عباده هؤلاء المخلوقين ولكنهم تمردوا وعتوا واستمر نوح عليه السلام يدعوهم ألف سنه الا خمسين عاما ولم يستجب له منهم إلا القليل واوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فعند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة لأنهم هم مطموع في هدايتهم انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يان الله اخبره بذلك فلا يرجى اسلامه فدعى عليهم عليه الصلاه والسلام كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا نوح عليه السلام وصفه بالعبوديه لله ونسبه الى نفسه عبدنا لان العبوديه على نوعين عبودية عامة لجميع الخلق كلهم عباد الله المؤمن والكافر والبر والفاجر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا قد احصاهم وعدهم هذه عبودية عامة من العبودية الخاصة فهي عبودية الإيمان عبودية الإيمان بالله عز وجل فنوح عليه السلام عبد الله بمعنى العبوديه الخاصه كذبوا عبدنا كما قال في الايه الاخرى انه كان عبدا شكورا عليه الصلاه والسلام كذبوا عبدنا اضافته الى الله إضافة تشريف وتكريم أما إضافة بقية العالم من الكفار فهي إضافة خلق وإيجاد إضافة خلق وإيجاد والا فكلهم عباد الله كذبوا عبدا هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام وقالوا مجنون أكمل خلق الله عقلاً قالوا إنه مجنون إنه مجنون كما قالوا في محمد إنه ساحر إنه مجنون إنه كاهن إنه كذاب إلى آخر ما يقولون وقالوا مجنون والمجنون هو الذي يخالطه الجني فيخبله ويصبح يتكلم بكلام غير معقول هذا المجنون الذي به مس من الجن قالوا مجنون ومع هذا لم يكتفوا بهذا بل زجروه وازدجر زجروه وهددوه عليه الصلاة والسلام وأغلظوا في حقه وهو يصبر عليه الصلاة والسلام يصبر على هذا وازدجر أصله استجر بالتاء وابدل التاء دالا بعد الزاي وقالوا مجنون وأيضا زجروه زجرا شنيعا واللائق به عليه الصلاة والسلام الإكرام والتوقير والاحترام كذلك جميع الرسل لهم حق على الناس في الاحترام والتوقير والتقدير والاتباع اما العكس وهو ان يزجروا وينهروا فهذا لا يليق بمقام الانبياء عليهم الصلاه والسلام عند ذلك لما طال العهد ولم يستجب له الا القليل واخبره الله بره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فدعا ربه دعا ربه كما في آخر سورة نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار فدعا ربه أني مغلوب أني مغلوب فانتصر أي انتصر لي تغلب عليه الكفار وبلغوا حدا من الكهر والتحدي لم يبلغه غيرهم مع طول العهد ألف سنه الا خمسين عام وهو يدعوهم الى الله ولا ترك سبيل من, من سبل الدعوه الا وقد قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم ما يريدون سماع صوت نوح عليه السلام جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم يتغطون عن الحكم واصروا صروا على كفرهم واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا السوره كلها في قصه نوحنا قوله ومعالجته لهم صبره عليهم وحرصه على هدايتهم فدعا ربه اني مغلوب فانتصر انتصر لي يا رب لان الله ينتصر لعباده المؤمنين ويجعل العاقبه لهم هلا الكافرين والمعاندين ساجاب الله دعاءه اجاب الله دعاءه فامر السماء فانهمرت بالماء وامر الارض فنبعت بالمياه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ليس كالعادة مطر يعني ودق وإنما هو منهمر والعياذ بالله منصب منصب من صبابة رتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا حتى التنور الذي كان فوقه فيه النار ومحر للحريق نبع صرعين جرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر على أمر قدره الله وقضاه وقيل على أمر قد قدر أن الله قدر مع السماء وماء الأرض قدر ما ينبع من الأرض وقدر ما ينزل من السماء فالتقى ماء السماء المقدر وماء الارض المقدر ماذا كان لنوح عليه السلام وما هو شأنه في هذه الحادثه وحملناه حمل نوح عليه السلام حملناه على ذات الواح ودسر وهي السفينه امره الله ان يصنع السفينه وكانوا يسخرون منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قوم يسخروا منه قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم لما تكامل صنع السفينه امره الله ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين بقاء النسل، ثم حصل الطوفان، حصل الطوفان، فسارت السفينة على الطوفان على الأمواج، وهي تجربة في موج كالجبال، في موج كالجبال، فعند ذلك أنج الله نبيه. رسوله نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين ومن معه ايضا من بقيه المخلوقات الازواج التي حملها معه لبقاء النسل واغرق اهل الارض كلهم عن عشره ولم ينجوا إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينه فانجيناه واصحاب السفينه تجري باعيننا بمرا منا وحفظ وكلاءه وتوجيه للسفينه سيرها الله سبحانه وتعالى تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر جزاء لنوح عليه السلام جزاؤه ان الله أنجاه حين كفر كفر به قومه وقرئ جزاء لمن كان كفر أي أن هذا الغرق جزاء الكفر من كان كفر جزاء لمن كان كفر هذه القراءه المشهوره اي نوح عليه السلام لما كفره قومه انجاه الله واهلكهم افلا يعتبر هؤلاء الذين عصوا أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ألا يعتبرون بهذا الحدث؟ ولقد تركناها آية ترك الله السفينة آية أي علامة على قدرته سبحانه وتعالى قيل إنها تركت بذاتها وذات الواح الخشب ذات ألواح يعني الخشب والدسر المسامير الدسر المسامير وقيل الحبال التي تربطها تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية آية للمعتبرين بقيت هي بذاتها أو جنس أو المراد جنسها مما تعلم الناس من صناعة المراكب البحرية والفلك التي تجري في البحر أبقى الله جل وعلا هذه الصنعة في بني آدم آية على قدرته سبحانه ومن أعظم الآيات أن هذه البواخر والمراكب والبوارج الهائلة تمشي على البحر على الماء ولا تغرق ولا ت <تصفيق> ولا تغوص في الماء من الذي يحملها هو الله جل وعلا وايضا تقف، تقف تقف على البحر ولا تغوص لا تغوص لا ماشية ولا ولا واقفة مع ما فيها من الأحمال الثقيلة فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر أي متذكر ومتعظ ومعتبر هل من متذكر هذا تنبيه وحث على التذكر والاعتبار والا تجري هذه الحوادث أو ذكر لا يجري ذكر هذه الحوادث عابرا فقط بدون اعتبار فأنت حينما تقرأ القرآن تقرأ التاريخ يجب أن تعسده وأن تخاف من الله لا مجرد للطلاع فقط لا لمجرد للطلاع والثقافة فقط بل الأهم من ذلك هو الاعتبار والاتعاب فهل من مدكر ثم قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر سهل الله القرآن العظيم سهله للحفظ والتعلم وللتدبر وللعمل فهو ميسر فهو ميسر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى هذا شيء واضح تجد الطفل الصغير يحفظ القرآن بينما لو تأمره بحفظ قصة ولا حفظ أسطر من التاريخ لا يستطيع يحفظها ولا يتقنها لكن القرآن ما شاء الله يقرأه بسهوله ويحفظه ويبقى في ذاكرته هذا من من تسهيل الله لهذا القران وكذلك تدبر القران سهل ايضا لانه بلسان عربي مبين فصيح فاحفظه وتدبره والعمل به ايضا لان القران ينهى عن التشدد وينهى عن التساهل في العمل بل يأمر بالوسط فهو ميسر وأيضا فيه الرخص لمن يحتاج للرخص إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا ففيه رخص عند الحاجه وعند الضروره فيه رخص فهو ميسر ميسر للعمل ليس فيه صعوبه فهو ميسر من كل الوجوه ولقد يسرنا القران للذكر لمن اراد ان يتذكر اما الانسان الذي ما عنده اهميه ولا عنده تذكر فلا ينتفع بالقران لا ينتفع بالقران ولهذا قال فهل من مدكر هذا حس هذا حس على الاقبال على القران تعلما وتعليما وتدبرا وعما وعلما وعملا حس على ذلك الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل حفظ القرآن مقدم على طلب العلم ومن لم يحفظه هل يلزمه حفظه قبل الطلب لا شك ان حفظ القران ينبغي ان يكون مقدما على طلب العلم في سن مبكرة في سن المبكره تعلمه وهو صغير من اجل ان يرسخ في ذاكرته والحفظ أسهل عليه ثم إذا أدرك وكبر يطلب العلم ويكون عنده الأصل هو القرآن نعم إن الله عليكم. سمحت الوالد يقول السائل ما مفرد فلمة أشرات وما علاقتها في المعنى بعلامات في الساعة هي علامة في الساعة الأشراط هي العلامات قد جاء اشراطها أي علاماتها وأولها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تزال اشراط الساعة تأتي تباعا إلى أن تأتي العلامات الكبار العلامات الكبار المتتابعة نعم التي أولها خروج المهدي ثم نزول ثم ظهور الدجال ثم نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام ثم ظهور الدابة ثم ظهور الشمس من طلوع الشمس من مغربها ثم النار التي تحشر الناس إلى المحشر تسوقهم إلى المحشر متتابعه بعضها يتبع بعضا نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى تجري بأيوننا من فسرها بأن معنى أعيوننا هو الحفظ والرعاية هل يعد هذا من تأويل الصفات نعم هذا من تأويل الصفات بأعيوننا لما كان الضمير ضمير الجمع ناسب أن تجمع الأعين، ناسب أن تجمع الأعين لمطابقة الضميم، ومن لازم ومن لازم نظر الله إليها، من لازم ذلك أنه يحفظها هو ينظر إليها سبحانه من أجل أن يحتفظها ويسيرها، نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يصح القول بأن البشر قد وصلوا إلى القمر؟ ام انه كذب وهل القمر نور للأرض والسماء الدنيا ام انه نور للسماوات السبع كلها كما قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا القمر في السماء الدنيا في السماء الدنيا والوصول اليه نحن ما صحبناهم ولا ندري يقولون هذا ونحن لا نصدقهم لا نصدقهم لانهم كفار لا يصدق خبرهم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قرأنا في بعض كتب الغربيين الذين ذهبوا إلى القمر أنهم رأوا آثار انشفاق القمر والسؤال هل يستانسوا بقول من قال من هؤلاء على ترجيح قول المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الانشقاق كان حقيقيا ما أنهم يرون أثر انشفاق القمر فلا أدري أنا أشك في وصولهم فكيف بانهم راوا اثاق انشقاق القمر هذه امور ما نبحث فيها ولا ندخل فيها نعم حصى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل علامات الساعه الصغرى قد اكتملت الله اعلم حصل منها ما حصل و وياتي بقيتها والله اعلم نعم حصى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل تقدم معنا في الدرس كما ترون أن... الآن من الحوادث والأشياء التي تدل على علامات الساعة ونهاية الدنيا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في الدرس أن السحر ينقسم إلى قسمين سحر حقيقي وسحر تخيلي فما الفرق بين القسمين الحقيقي يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه وأما التخييل فهذا إنما هو على الأبصار فقط ولا حقيقة له إنما هو قمره وتخييل نعم ولا حقيقة له ولا يؤثر على الأشياء لا الأشياء هي الأشياء ما يؤثر عليها نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يقول فما هو النور الذي يخرجون منه وهم كفار يخرجونهم من النور الذي هو الوحي يطردونهم عن الوحي ويمنعونهم من الاستماع إليه وقد أيضا, وقد أيضا يخرجون المسلم إلى الردة يخرجون المسلم والمؤمن الى الارتداد عن عن الايمان والعياذ بالله نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل احد غير الانبياء والرسل يرى الله جل وعلا في المنام وهل تكون الرؤيا حق الرؤيا لها خاصيه الرؤيا لها خاصيه والله اعلم هل بإمكان كل أحد أن يرى الله في المنام أو, لا أو هذا خاص بمن قوي يقينه وإيمانه وأكرمه الله بالرؤية الله أعلم نعم سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل جاء في الحديث أن من علامات الساعة ظهور قراء فساق فما المراد بالقراء هل هم قراء القرآن نعم قراء الفسقاد هم قراء القرآن يقرؤونه ولا يعملونه ولا يعملون به الفسق الفسق معناه الخروج عن طاعه الله فهم لا يطيعون اوامر أو القرآن نعم وان حسنوا تلاوته وجودوه والمدار ما هو على التلاوه وجوده التلاوه المدار على العمل على العمل بالقران نعم نسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات في قصة الاسراء والمعراج وأنه رأى الأنبياء عليهم السلام فهل بعثوا من قبورهم ثم عرج بهم إلى السماء وهل بعد رؤيته لهم أرجعهم الله إلى قبورهم هذه امور لا ندخل فيها نصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا لنشاء الله قادر على كل شيء ولا نبحث في هذه الأمور وليس لنا فائدة من وراء ذلك نعم سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل يذكر بعض المؤرخين بأن سفينة نوح وقفت على جبل الجودي في تركيا فهل يشرع لنا زيارة هذا الجبل من أجل العظه والعبره كما قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر أنها رست على الجودي هذا في القرآن واستوت على الجودي والجودي معروف جبل في الموصل من العراق الجودي موجود أما السبيلة ليست موجودة فنيت السبيلة فنيت لكن بقي جنسها وبقيت الصنعة التي علمها الله لنوح عليه السلام بقيت وأما الزيارة فما يشرع الذهاب ما يشرع السفر لأجل رؤية الجودي هذا غير مشروع نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل كل آية فيها قول لقد تكون للقسم والتأكيد فقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر هذه في شك أن اللام لام القسم وقد في هذا الموضع للتحقيق لأن قد, قد تأتي للتحقيق وقد تأتي للتكسير وقد تأتي للتقليل تستعمل ثلاثة استعمالات مثل قد يجود البخيل هذه للتقليل قد يجود البخيل هذه يقولون للتقليل نعم سماعة الوالد يقول السائل في قوله تعالى في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية أشكل علي تفسير خير البرية فقد جاء أن المراد هو علي وشيعته ووجدت ذلك في فتح القدير وتفسير القرطبي وابن كثير فما وجه ذلك هذا من دس الشيعة هذا من دس الشيعة البرية هي الخالقة والذين امنوا وعملوا الصالحات هذا عام لعلي عليه الله عنه عام لعلي رضي الله عنه وللصالحين من ذرية هو لجميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللفظ عام خير البرية عن خير الخليقة. نعم. أصل الله ليكم الوالد يقول السائل هل المقصود بالسماء عندما يذكر المطر السحب أم السماء الدنيا؟ وما المقصود بلفظ السماء؟ السماء يطلق إطلاقين. إطلاق بمعنى المبنية السماء المبنية. السماء المبنية سبع الطباق ويطلق ويراد به ما على وارتفع ما على وارتفع مثل عنان السماء مثل السحاب المسخر بين السماء والأرض وأنزلنا من السماء ما يعني من السحاب لأنه مرتفع يسمى سماء وكل ما على وارتفع يسمى سماء صلى الله عليه يقول وما المقصود بالسماء في قوله تعالى أبواب السماء الأبواب, <تصفيق> الأبواب الحقيقية السماوات لها أبواب نعم مبنية وقد يراد به السحاب أن الله أنشأ سحابا وحمله ماءا كثيرا وانهمر الله أعلم نعم صلى عليكم عليه الوالد يقول السائل من رد على من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خارجيون على الخلافة العثمانية وأنه لم يكن يدعو للخليفة في صلاة الجمعة كما يذكر بعض المؤرخين وأن الشيخ محمد كان يقول إن الدعاء لولي الأمر في الخطبة بدعة أولا قول الشيخين سبعنا الشيخ أن الدعاء في الخطبة بدعه هذا كلف الشيخ ليس له كلام في هذا بل إنه يدعو لولاة الأمور للصلاح والهداية، وأما أنه خارج على الدولة، الدولة ما استولت على بلاد نجد، بلاد نجد بيد مرأيها كل مدينة وكل قرية عليها أمير يحكمها، وليس للترك عليها سلطة، فهو لم يخرج على الدوله لم يخرج على الدولة، وإنما دعا إلى الله. ودعا الأمراء الموجودين فهداهم الله واتفقت كلمتهم واجتمعت كلمتهم على قبول الحق نعم أحسن عليكم سماحت الوالد يقول السائل ورد عن السيوطي تحديد عمر هذه الأمة وهو أنه 1500 عام فما أساس هذا التقدير وما حكم ذلك وكيف يجيب عن قوله تعالى والإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو السيوطي رحمه الله مكثر من التأليف ويقولون إنه حاطب ليل حين يجيبها حطب حين يجيب حيات وعقارب يعني بليل ولا يشوفه والسبب في هذا كثرة التأليف بدون تمحيص وبدون اختيار فهو موسوعة فهو موسوعة وعال من جليل بلا شك ولكن مؤلفات فيها الغث فيها السمين فيها الجيد المفيد وفيها الردي لانه مهمته الجمع فقط وأما ما ذكر عن الساعة فهذا من جملة ما ذكره عن من قال ذلك وهو كلام باطل هذا كلام باطل هذا من المآخذ عليه رحمه الله نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز الإنكار على وزارة من الوزارات على المنبر عند فعلها منكرا من المنكرات أم أن النصيحة تكون سرداً كما هي نصيحة الولايات الأمر؟ ماذا يجدي الإنكار على الوزارة؟ لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة حياة يرتاح فيها؟ نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يرى الله جل وعلا يوم القيامة قبل دخول الجنة؟ أم أن الرؤيا لا تكون إلا في الجنة فقط نعم ورد أنه يرى في العرصات يعني في ساحات القيامة إذا جاء لفصل القوى بين عباده ورد أنه يرى سبحانه وتعالى نعم لكن إن كان في مصالح نعم سأل عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم رؤية السحرة والكهنة في التلفاز دون تصديقهم لنرى كيف يتكلمون وهل يدخل هذا في حديث لم تقبل له صلاة أربعين يوما إذا صدقتهم تدخل في الحبيث أما إذا لم تصدقهم فإنك تأثم وقد لا تقبل لك صلاة أربعين يوما فلا يجوز النظر في هذه القنوات بل يجب الابتعاد عنها وما الذي يدريك أنها لا تؤثر عليك وأنها لا تصرفك عن دينك أنت معصوم؟ مستبي معصوم عليك أن تبتعد عنها غاية الابتعاد وأن تبعدها عن بيتك وعن أسرتك نعم السلام عليكم سباحة الوالد يقول السائل هذا سؤال ورد من الجزائر يقول نود من فضيلاتكم أن تذكروا لنا أهم كتب التفسير التي يمكن أن ندرسها على العوام في المساجد تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير البغوي وتفسير المعاصر تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذه التفاسير سهله وموثوقه نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا أعمل في الشرطة وظروف عملي تمنعني من حضور الدروس ونقوم بتأخير الصلاة عن وقتها لظروف العمل فهل نحن متابون؟ هذا حسب الإمكان الدروس إذا حصل لك فرصة تحضر وإذا ما حصل فرصة فإنك تبقى في عملك والحمد لله اليوم تيسرت وال والكتب فأليك انك تستمع وتقرأ وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك وما لا يدرك كله لا, لا يترك كله وأما تاخير الصلاة عن وقتها فهذا يحتاج إلى تفصيل ما ندري ما الأسباب ولا ندري الوقت اللي تقصد تأخر الصلاة عن وقتها يعني عن اول وقتها عن اول وقتها لا باس بذلك أو تأخر الصلاة عن وقتها يعني تخرجها عن وقتها حتى يدخل وقت الثانية هذا له أحوال وله فيه نظر يحتاج انك تكتب السؤال ويتوضح فيه ترسله للإفتاء لدار الإفتة ينظر فيه ويأتيك الجواب إن شاء الله نعم إن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المفسرين فسر قوله تعالى فثم وجه الله بالقبلة فهل في هذا تأويل لهذه الصفة لا ليس تأويل لهذه الصفة لأن الوجه يطلق ويراد به الجهة أي فثم الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها ووجه الله ثابت في غير هذه الآية ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه فوجه الله ثابت في غير هذه, هذه الآية المحتملة نعم حسنا الله الوالد يقول السائل الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب هل لها دليل؟ لا المشروع عند التثاؤب ان الإنسان يكظمه ما استطاع ولا يسمح له لأنه من الشيطان. فإن غلبه إنه يضع يده على فمه، يضع يده على فمه ولا يظهر للصوت مثل ما يفعل بعض الناس. حتى في الصلاة بعض الناس يشوش على المصلين، يكذب ما استطاع. فإن غلبه فإنه يضع يده على على فمه. ويخفف صوته مهما استطاع نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي وهل هي من ذوات الأسباب المسألة فيها خلاف من صلى لا ينكر عليه ومن ترك لا ينكر عليه لأن المسألة فيها خلاف كل له دليل لدلة فيها مختلفة فالامر سهل في هذا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بتأويل الصفات وهل الأشعرية هم الذين اولوا الصفات تأويل الصفات مراد تفسيرها بغير تفسير الصحيح هذا التأويل تفسير غير الصحيح هذا تأويل للصفات وصرف لها عن مدلولها والاشاعره من الفرق التي أولت الصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم أول الصفات نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل لي بعض الأقارب يذهبون لأداء العمرة ويرجعون إلى بلدهم ولا يقومون بزيارة الأقارب الموجودين في مكة ويستد... يقول يذهبون إلى العمرة ويرجعون ولا يزورون أقاربهم الموجودين في مكة ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وفي رحلتهم هذه إلى مكة تكون هجرتهم إلى الله ورسوله فقط فهل استدلالهم صحيح؟ لا هذا ما هو صح. هذا مضحك هذا استدلال مضحك المقصود بهجرته إلى الله ورسوله ما يستقى المكة ويترك البلد ما يستقر المكة ويترك بلد الهجرة وهذا بالصحابة خاص بالصحابة رضي الله عنه خاص بالصحابة رضي الله عنه أما صله الأقارب هذه واجبة على المعتمر وغيره فاذا كان لك أقارب في مكة يجب عليك أن تزورهم وأن تواصلهم يجب عليك أن تزور أقاربك وأن تصلهم نعم والآن مكة وغيرها كلها ولله الحمد صارت بلاد الاسلام كلها صارت بلاد إسلام وانت لست مهاجرا أيضا أنت من من المهاجرين هذا خاص بالذين هاجروا من مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك فلم يبقى هجرة من مكة صارت بلد إسلام إنما بقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا من مكة نعم السلام عليكم السباحة الوالد يقول السائل أنا رجل أعمل في القطاع الخاص على فترات صباحية ومسائية أنا يقول أنا رجل أعمل في القطاع الخاص على فترات صباحية ومسائية وأخرج عند الساعة التاسعة صباحا ثم أنام فماذا علي في صلاة الظهر إذا لم يستطع القيام لها لغلبة النوم توصي من يوقظك توصي من يوقظك من آل بيتك ومن حولك أو تجعل ساعة منبهة تعمل الأسباب للاستيقاظ وتهتم بهذا وسيعينك الله سبحانه وتعالى نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا قد إذا قدم لي مسلما إذا قدم لي مسلما طعاما فيه لحم ولا أدري أهو مستورد أم لا هل أسأل عنه أم أبني على غلبة الظن لا تسأل عنه لا تكلف إن شئت كل منه وإن شئت تتركه نعم. يقول أحسن الله إليكم هناك شركات سعودية للحوم تذبح في الخارج ويقولون إننا نرسل مشرفين عليها إننا يقول يقولون إننا نرسل مشرفين على تلك الشركات التي تذبح اللحوم في الخارج يقول فما حكم الأكل منها إذا قالوا هذا فعلى ذمتهم إذا قالوا هذا وهم محل ثقه فيكون هذا على ذمتهم تأكل منها لأن خبر المسلم يقبل الأصل في المسلم العدالة الحمد لله ما لم تعرف أنهم كاذبون في هذا نعم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الحج عن سجين حكم عليه بالقتل وهو لا يزال حيا <تصفيق> إذا كان يقدر على الحج يسمح له يحج أما إذا كان ما يقدر فهو معذور ويوكل من يحج عنه نعم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الراجح في حكم صلاة الضحى وهل يداوم عليها الراجح أنها سنة مؤكدة ولأفضل عدم المداومة عليها بل يصلي يوما بعد يوم صليها يوما بعد يوم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما المقصود بثوب معصفر وهل هو مكروه أم محرم معصفر المصبوغ بالعصف ونبث معروف نبت معروف وله لون يميل إلى والمسلم منهي عن لبس ما فيه حمره أو الأحمر الخالص الأحمر الخالص إذا كان كله مصلوب بالعصف تجنبه نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصر في الاحرام لانه نوع من الطيب نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل كثر في هذا الزمان الفتن وشدت وطئتها فما وصيتكم لنا خصوصا وانا لست بطالب علم اولا الدعاء والثبات ان الله يثبتنا واياكم على الدين ويكفينا شر الفتن وثانيا تجنب الفتن والابتعاد عنها تجنبها والابتعاد عنها وعن اهلها نعم انتح الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد Alla à aller aux sahibis